إن الله مع الذين تقوى الذين أمم مرتين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الحمد لله نحن على اعتاب المجلد الأول على اعتاب النهاية يعني اليوم نحن في صفحة في الصفحة الخامسة عشر بعد الخمسمائة وبقيت بعض الصفحات لننتهي من المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين لنبدأ مشوارا جديدا ورحلة فريدة في التنقل في منازل ومقامات أوضح من هذه المقامات التي يدور حولها الكلام وذلك لأنه ابن القيم يتكلم في هذه المقامات اليقظة مقام اليقظة والفكرة والبصيرة والمحاسبة والتوبة وما تلاها في هذه المقامات يحاول أن يضع أرضية وقاعدة يقف عليها المسلم الذي يود أن يعامل ربه بقلبه وأن يفهم وأن يخلص إلى مفهوم العبودية القائم على تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ومحبته سبحانه والاقبال بالقلب على الله سبحانه وإلى غير ذلك من المقامات العالية كنا قد تحدثنا عن مقام ومنزلة الخوف من الله عز وجل وتكلمنا مقدمة بدأ الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم يقول الهروي الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر وهذا يعني أن المسلم العادي إذا لم يصل إلى درجة الخوف لا يستطيع أن يتحرك نحو الطاعات وهذه قاعدة مهمة قالها صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية الا ان سلعه الله الجنه خاف ادلك سار ولو بالليل بعض الناس ان اراد ان يصل يواصل المسيره بالليل وبالنهار والعرب كانت تحبذ الدلجه والدلجه هي السير بالليل لان في ذلك راح للابل والابل في الليل مع الهواء والصحراء تمشط وتتحرك حركة واسعة وتقطع اشواقا وكذلك من خاف خضت مضاجعه واضطرب قلبه وخرج من الطمانينه ومن الأمن والخروج من الطمانينه والأمن مهم لأن الأمن قد يفضي, قد يفضي بالإنسان إلى أن يمكر الله عز وجل به والمكر أن يأخذه الله بطريق خفي فتتحول احواله من الاستقامه الى الانحراف ومن الصلاح الى الفساد ويخرج عن حد الاعتدال ويركب المعاصي واسواها الذي لا يركب المعاصي الذي يركب الاهواء والبدع يعني مثلا ذو الخويصر التيمي راس الخوارج كان عابدا وحافظا اذا قرأ القران منذ أن يستفتح يبكي فلا يرقى له دمع حتى أن عينه غائرة غائرة يعني شنو خش لجوه يقول لك عينه شنو واقع مش كده عينه خش لجوه لجوه بعدين ملتزم بالسنة السنة قالوا أقول يرفع الإذار هو رافع الإذار فوق للركبه لحد الركبه لحد الركبه فوق بعدين عابد عبادة شديدة لكن عندهم عندهم صفة الصفة بتاعتهم الجرأة وإصدار الأحكام بسرعة دين الخوارج شو بزود عابد عبادة تجييلة ومصلي يا أخي قال ليه لما نجيب في الصندي أنت دار في الموضوع تبصلي نافلة قال لك تمشي تقضي مشاويرك كلها في السوق وتجي راجعت القلسة في الرفع القولة عبادة تجييلة قال الرسول شنو الرسول قسم لما قسم السلم قسم وفق موازنات أدى الناس الكعبين والناس الكويسين ما أدىهم طوالي قشروا والله هذه قسم ما أريد بها وجه الله بيع ما دي كله غزالة مر من الخوارج لما قاتلت الحجاج ابن يوسف الحجاج الرجال ما جزوا عليه جهرته غزالة دي لأنها امرأة خارجية شائدة السيف والشرسة دخلت الكوفة واحتلت الكوفة لكن لبضع ساعات بس الحجاج أعاد عليها الكره وكذا غزالة دي قال له الشاعر اسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تكفل من صفيري الصافر هل لا برزت إلى غزالة في الضحى بل كان قلبك في جناحي طائر صدعت غزاله جنده بعساكر جعلت كتائبه كأمس الدابري خلته زي مبارح بعدين غزاله نذرت شوف الخوارج الخطرين لكن بعد كتل المسلمين نذرت ان دخلت الكوفه لتصلين في مسجد الكوفه ركعتين طبعا خشت في حمايه منو العساكر والعساكر الحراسة الخاصين واقفين حوالينا حارسينها صلت رفعتين شكر لله في مسجد الكوفة الأولى بالبقرة كلها والثانية بآل عمران وبعد الرسول قال كلاب أهل النار كلاب أهل النار يمرقون من الدين بسوء فهم يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلعات شر قتلى تحت أديم السماء هذه أقوان أبو سلم فيه يتجرع الرسول وبعدها ما قالوا هذه قسم ما بها والله هذه قسم ما اريد بها الله تركوه ليجري امر الله القدري ستكون في فرقه اسم الخوارج المسلم قال لهم سيخرج من ضي هذا اقوام عمر خطاب قال سيفه وماشان يقتلو الرجال اللي قبل صلي قال ما بقتلوه بصلي الزود بصلي يا من عمرنا دي على الاولى بس انا ما اخاف ناس السوق خوارج دي خوف ما عندهم كويس؟ لكن الطمأنين إلى الأعمال والركون إليها مما يؤدي إلى تزكية النفس ويدفع العبد إلى الغرور بالعباده هذه ثمرة الخوف أنه تخرج من هذه المسألة عشان كذا قال الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر بمعنى شمد؟ ولا هذا كلام رفيع جدا الإنسان إذا أمن قل أن يعمل فكذلك من المحركات لا نخاف اشنو قالوا يا امام الحسن البصري اننا نستمع الى اقوام يخوفوننا حتى تنقطع قلوبنا <تصفيق> وفي نوع من الدعاه كذا شفت غير النار ما بيمضوا بس يقولون النار والقيامه والزقوم والحميد يا من الناس توا جامع كشف كده دائما يكشفوا لا تقولوا شدا اصلا قوله في الجنه يا من الناس يقول له يا شيخنا ما في جنه ولا شدوك كده ما تمشي على الجنه دي شويه يا من يقول له كذا ماسك دينار تخويف تجيل قال له الله الناس دل بيشفعوا قلوبنا قال له الحسن البصري من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف في الأجل يخوفك هذا انت بتخاف وبتعمل حسابك يوم القيامة تبقى آمن قال لك انت ما عندكم مع وجه ناس المسجد انت ناس جن ياكم ذاتكم في ناس الصدارين في المسجد الدائرين نقول كلام زيدا بس يقول لك للمناس قولوا للمناس تجربوا مع وجه انتنا سيكون تقول لهم كذا ياما يوم القيامة لما نجو يقولوا يا لث لك أخوفون فلئن تجالس أقواما يخوفوك حتى تأمن يوم القيامة يكون أحب إليك من أقوام يؤمنونك حتى تخاف يوم القيامة لكن هذا لا يعني أن يتوازن في الدعوة فإن السلام كان يرغب وشنو؟ ويرهب وقلت وعظم موعدة بليغة ده شنو ذرفت منها شنو العيون ووجلت منها القلوب برضو هذا لابد منه ولذلك الأمن خطر أن يكون الإنسان آمن طواله له الآمن معظم لعمله يدفعه هذا إلى الغرور به بالعمل يخرجه عن حد الاعتدال يقوده إلى الدلال يبقى مدل يعني زي المدلع كده زي المدلع ثم لا يامن مكر الله عز وجل والله عز وجل ياخذ الناس بالاسباب الخفيه ومن الاسباب الخفيه العقوبه وتاكل عقوبتي كما قال السلف ابن الجوزي احيانا يعاقب الله عبدا على ذنب فعله رحمه به ليرجع وبعض الناس لا يعاقبهم حتى يسترسلوا ويغفلوا وتخسوا قلوبهم ويموتوا على ذلك بدون إحداث ثومة وهذا أشد العقوبة عليهم وإذا كانت العقوبة في الأبداء هي أخف من العقوبة في الأديان يعني مثلا زول عصى الله ربنا يعمل له حاجة في الجسم هذا يا عيش شديد يقوم يتوب يقول يا ريتنا والله يكون في سيارة يعني سائل عربته لكن زول مجرم هوى العربيه تنقلب ثلاثه مرات وينكسر ويرتبو له مسمات وشدرك وراء فوق والجبس وكافي الدنيا ما في الا انا بعد ذاك مع الكواريك والشده الشده يقع له ياذوب يطلع من المستشفى محترم احترم الناس متواضع يتوب الى الله خد المعاصده ربنا رحم بالرغم انه جبس سته شهور ولا سنه ربنا رحم لانه لو خلك الي حد ما يموت بسوء خاتمه كانت العقوبه سوف تكون اشد يوم القيامه لذلك هذا من الأخذ بالأسباب الخفية الترك بدون عقوبة وهنا أورد الهروي سبب انخلاع القلب من الطمأنينة مطالعة الخبر مطالعة الخبر يعني شنو يا نشوف أصلا أمور الوعد الوعد اللي هي الجنة والنعيم والحور العين والرحمة الوعد وأمور الوعيد النار وجهنم وأحوال أهلها والسراب ده كله وعيد هذا لا يثبت إلا بخبر إلا بخبر عمن عن, عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لكن لا يستطيع أحد يقول للناس في الجنة في كذا كذا كذا كذا قال منه أنت انت شفتها ما شفتها لو الله قال مرحب لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا سمع وطاع هذا يصدق لكن غير غير غير رسول لا يمكن يكلم وهنا قال ان مطالعه الخبر شوف يا اخواننا مش معرفه الخبر قال شنو مطالعته يعني التدقق المطالعه تكون بشرو من تلقه طالع كويس اطلع عليه وقف عليه في نار في جنه في كده خلاص بعد ده ده بيخلي قلبه ده ما يكون مستقر ولا مفتاح واصلا المؤمن لا يرتاح الا في الجنه لكن في الدنيا لا تجد راحه بأي حال من الأحوال طيب هذا الخوف عند الهروي على ثلاث درجات الدرجة الأولى الخوف من العقوبة الخوف من العقوبة قال الهروي وهو الذي يصح به الإيمان ما معنى الخوف من العقوبة العقوبة في الشرع عقوبة عقوبه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة فمثلا السارق تقطع شنو تقطع يده والزاني بكر إذا كان بكرا يجلد وإذا كان ثيرا شنو محصن يرجم هذه عقوبة فالخوف من العقوبة مهم وهل يؤجر الإنسان على الخوف من العقوبة الدنيوية هل يؤجر المسلم على الخوف من العقوبة الدنيوية نعم يؤجر ليه لأنها عقوبة شرعية عقوبه شرعية من الذي شرعها رب العالمين لكن التالك للزنا خوفا من الرجم ليس كالتالك للزنا خوفا من الله عز وجل لا يستوم في شنو في المنزل وفي المقام لكن هو واحد شرعي لا ليه أخوانا ويبير عليه لأنه ما خاف الحد إلا بعد أن آمن به أنه من عند الله الحمد لله ربنا، في كده هو متأكد من ربنا يرجو. قال الزائر همادل إزنا شمرجم لانه فيه مرحض ومعنى من معاني الإيمان بالنصوص وبالشرع. طيب، فالخوف من العقوبة وأجل ذلك الخوف من العقوبة في الآخرة. حتى في الدنيا يا اخواننا ربنا خوف قال قال سبحانه وتعالى ان بطش ربك شديد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه قال شنو أليم, أليم شديد هذا ايضا يخفف اما العقوبه في الاخره لا شك انها اجل قال الهروي هو خوف العامة وهذا فيه نظر قال وهو خوف شنو العامة وهذا فيه نظر ليه لان العقوبه في الاخره يخوف الله عز وجل بها عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وخوف الله بها رسله خوف الله رسله بالعقوبه في الآخرة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 وهذا ينوم على إيمان عميق أصلاً لأنه شوف البخاء من العقوبة يوم القيامة معناه آمن بالله وآمن بقدرته وآمن باليوم الآخر وبالقيامة وآمن بأن الله يفعل ذلك هذا إيمان عالي جدا يعني مش المسألة إنه الله بخين النار وأنا خفتة أنت كان كان, كان ما عندك إيمان إنه في قيامة بتقول أنا بخين الناس معناه في قيامة والقيامة الله جويمة وإنه الله ذا على كل شيء قدير وهذا فيه إيمان وإيمان عميق طيب قال وهو يتولد من أين يأتي من تصديق الوعيد هيواء الخوف دا شنو الخوف الأول دا من عند الهروي الخوف الأول يأتي من التصديق بالوعيد هنا ابن القيم له كلام لطيف جدا يقول الخوف من الشيء يسبقه علم وشعور به الخوف من الشيء يسبقه شنو علم واجنب وشعور به كيف درست لكم مثال الطفل ما بيعرف الحيه ممكن يمسكها طوال او يمسكها الدابه ما, ما بيعرف شيء كويس ضميس تجيب له جمره وجيب له شنو أه؟ يعني تمره ممكن شي شنو أعجبوا وعنده عجا، لكن كاشانه وحرقه تاني بشيء نهائيًا. عشان كده يقول ليك الضاد، قرص الضبيب بش شنو؟ خاف أن جرى في علم مسبق. فال... فالعلم بالشيء والشعور به يسبق الخوف به. الشيء الذي تجهله ولا تعرفه لا تخافه. لكن إذا كنت تعرف أن الشيء مفترس أن الشيء قاتل أن الشيء سام أن الشيء كذا تبتعد تبتعث عنه طيب فالتصديق بالوعيد يحتاج إلى معرفة يقول لك في نار والنار دي كده لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ولك الأبواب دي لهم مقامع من حديد الذين كفروا قطعت لهم ثيابه من نار من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ويستغيث يغاث بماء كالمؤلاء كلام والله يخوف خوف والله يقطع القلب شفت كيف يقطع القلب شوف الآيات كلها قرآن كلام كلام ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي قاشنه ذلك يخوف الله به عباده ويقول لك ويحذركم الله نفسه بعد ذو ما يخف كويس يعني كانه كلامه كويس وهذه اقواله سبحانه وتعالى وهذا كلامه طيب فالتصديق بالوعيد معرفه به لكن اخواننا في ناس ودي مشكله كبيره جدا عند علماء السلوك والتربيه في الاسلام المساله تحتاج إلى, الى تحقيق وتمحيص ومخرجات يعني شوفوا لها شيره تخرجات هي ان كثير من الناس عند ارتكابه الحرام وتلبسه به في الغالب يكون عالما بالعواقب ويكون عالما بالمحاذير يعني في في ناس عارفين انه في نار والبياكل الذباء بيمشي النار وبعد ياكل الذباء والبياكل اموال اليتيم انما ياكلون في بطونهم ان الذين يكونوا اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عارف الكلام اللي وبعد ده يمسكوه ماليتيم يضربه وناس يضربوه بها البلد كله والله العظيم يا اخي شو يا أنا والله بستغرب نسأل الله ما يبتلينا يا إخواني نحن ممكن قاعدين في بر الأمان كذلك يقول الشيد الساحل أنا كاب مسكواني بكون نسيه لكن والله يمسكوه والدنيا دي تلعب اصوغ قال الجروش دي قاعد مع الشيطان طوالي انت فتل عشان الثالث يطلع الشيطان راكب فيها فأقول الشخص عارف يعرف الحرام وقد يعرف العقوبة أقل شيء فالآخر إنه في ظنر عدل بك يفعلها العلم بضرر الشيء وارتكابه محير لعلماء السلوك والتربية البنات الدنيا يعمل كده كده وريني زاني بيقول الزنة ده حلال في المسلمين دير يكون بيزني وعادي نفسه إنه بيعمل في حرام وبيتدسه وبيتقنب ضميره بعد ذلك ليه يعمل أول مرة لأنه عند الفعل تسيطر والذي يستحضر في الذهن لذة المعصيه وليس الم العقوبه وهذا يعني ان العقل والفكر يغيب وان العاطفه تتمكن وهذا مشكله ما معنى كافر يا اخواننا لكن في تلك اللحظه لم يتذكر العقوبه يعني ما دار يسرق وبيتذكر قطع اليدين وبيتذكر القيام وينغدخوا النار ما بيكون مذكير بيكون مذكير العربيه حتشتريها والبيت والناس اللي والشيء والشي اللي حيجيبه ويضربه والقعدات اللي حيقعدوه والونسات اللي حيتونسوه والمكان عند الناس والشالات اللي يكون مذكر الوجهات دي كلها والكشف اللي يمشي يخذ بعدين يكون مذكر كلها لكن لما بعدك ممكن لما ننقبض والفضيحة تجي طوالي يذكر القيامة والاخره وإذا في حدود قطيع على الدين بيذكروا لكن في اللحظة يتذكره ودي الناس بإشكال يعني أن بعض الناس يعلم أن الأمر معصية وأن فيها عقوبة ويفعلها ليه لأن داعي الشهوة غلب داعي العاقر أليس بذكرك أنه العاقبة وخيمة أنه شيء قد يترتب عليه فضيحة فيها عار فيها كده أو ممكن يرفضوك من الشغل يعني واحد تلقى شغال محاسب في أمان الله بالصروف مرتبه وكده يبدأ يشيل ويجر ويختلص يرفضوه ثاني بعد ده ما بلقي شهادة شنو سيرش نو بخلاص انتهى يبقي في في الحراسة حيت مرمت في البلاط يرقد ولا يرقد ولا ولقير فضلعوا عيد ما التعريفة ما لقى شغل قاعد مربع عده لما كان بجور ما كان متخيل ذا كله حيحصل له لا عقله مفروض كان يكلمه لأنه ده بيستعدوا العقل ومو لما يفكر بعقله بيجي الموضوع ماشي في إطار صحيح لكن لما يغيب العقل والشهوه واللذه والمتعه المجردة من الشيء تتحكم وتغلب اصلا لا تقع معصيه الا اذا طغى داعي الشهوه وغلب داعي العقل وده مشكله مشكله كبيره جدا وهذا يحتاج الى معالجات ومدارج السالكين جزء من هذه المعالجات بالمناسبه لذلك العلم بالخوف وحده لا يكفي لا بد من تقويه داعي العلم وبالشيء المخوف به انت وذلك من خلال زياده الايمان يعني النار ما يكون مجرد عارف له في نار يا اخواننا في القران في كلام من يعني كلام الله عز وجل كثير عن النار ماذا يقول الله وجل قال هذه النار التي كنتم بها شنو تكذبون التكذيب ما تكذيب كلي في تكذيب على درجات مثل الزوال يقول لك في نار ويعمل شيء دخله النار ده مكذب ولا مكذب مكذب تكذيب جزئي وفي نوع يقول لك فسألت ما في نار وما في قيام ما في أي حاجة ده تكذيب كامل لكن في ضرب من ضروب التكذيب لا يظهر على الأقوال إنما يظهر على شنو على الأفعال والممارسات وهذا فيه إشكال ولذلك التربية التقودة عن دي نار معنى نار نار منه عدها منه ربنا قال وقودها الناس والحجاره بعدين عليها ملائكه تل غلاظ شوف احنا كنا نحضر الايه الحمد لله شنو شجاد وبعد ذوق قد ما يلاوز من النار بكثير في اثناء عمله يكون مذكرا لمن يعمل الغلط يكون مذكراهم ومذكر النار لا لكن اذا تذكر وقوى هذه المساله بتعظيم الله الذي خلق النار واوجدها وجعلها مثابا للكافرين والفاجرين والفاسقين فعندئذ ينخلع طيب فهو يقول الخوف مسبوق بالشعور والعلم فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به وده كلام صحيح من النقيب ودررنا مثال بشنو بالطفل صح ولا ما صح خلي الطفل مثال بالكافر. كافر الملاحين أصلاً أنت ما منه عمل صالح ليه؟ ولا إيمان بالله لأنه أصلاً العلم المسبق شنو؟ مادي، فلسفي، كفري. بس كده ممكن يقولك ما في نار زلطه. النار دشوفوا شنو الخرافات. وين؟ وإن كان النار والجنة مستقرة في كل الأديان حتى المصار الموجود الآن في أمريكا وفي بريطانيا وغيرهم بيتكلموا عن الجنة والنار من أثم. ولو أرادوا أن يتكلموا عن شيء جميل يقولون أنه شنو؟ أنه شنو؟ وممكن يقول لك فلتذهب إلى شنو إلى الجحيم عبارات يقولونها بغير شنو بغير قصد يرددونها لكنها من بقايا إبراهيم عليه السلام مما بقي لهم من دين الأنبياء من بقاياهم طيب ابن القيم يقول الخوف يتعلق بأمرين أولها درجة المخوف به عندك يعني مثلا كان خوفوك بمحافظ ولا والد وخوفوك بموظف المحلية موظف في المحلية وخوفوك بالعقيد ولا العميد في الشرطة ولا في الجيش وبواحد جندي ولا وكيل عريف انت تخاف اكثر من ياتو من داخل لان الصلاحيات الصلاحي عنده شنو والنفاذ شعورك انه يستطيع ان يفعل شيء صح طيب إذن درجة الأمر المخوفي الأمر الثاني الطريق المفضي والسبب القائد إلى هذا الشيء المخوف يعني في شيء بيقودك إلى انك انت تعمل شيء غلط يقوم يحسبوك عليه الشيء بيقودك يبتلع أنه مش عليه انت يا أخوان ممكن خلي ممكن في طريق في حفر كثيرة ما تشبع عربيتك خوفا على شنو خوفا على شنو هالحاجة بتتقشام لو بشر في الدرب ده هعميل كسر بيشوف الطروخ وكذلك في حتى في البشر شيء بيدخلك في إشكال معصور يعني الطفل أو أنت حتى لو لو كبير الشيء يعمل غلط مع أبوك ويخلي أبوك نهيرة أنت بتعمله حتى لو عارف إنه يعني لو عرفت إنه الموضوع ده بزعل أبوك أو بتعمله شيء هنا في حاجتين خوفك من أبوك لأنه أبوك يتبديه يعني درجة والأشياء المادية إلى أبوك البيتودي إلى غضب والدك أبوك بيكون مانعك من أشياء معينة ما كمان عن أبوه مكون دائرة أو أنت عارف إنه كان عملتها أبوك ده بتغير جدا وبيزعل وكده أنت تجنبه ولله المثل الأعلى أنت إذا قدرت الله عقده قدره وعلمت أنه على كل شيء قدير وأن وعده حق وأن وعيده حق لا تفعل شيء يقودك ولا سبب يفضي بك إلى غضبه والى شديد انتقامه سبحانه لا تتعرض لمقت الله يعني بالواضح لا تتعرض لشنو لمقت الله لا تعرض نفسك لما يغضب الله عليك لا تعرض نفسك ابعد اي حاجه ربنا بدور اخش كريم شنو تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه شو كان ذكر كلام خطير جدا طيب ثم يقول الخوف الدرجة الأولى منه الذي أسمى هو خوف العامة وخالفناه في ذلك يتولد من تصديق الوعيب وذكر الجنايه ومراقبة العاقبه العاقبة طيب ذكر الجناية الجناية مهم إخواننا الزهد بخاف من ربنا مرات مراتكم ما جايب خبر كم مرات يجلس مع نفسه خالياً فيتذكر اياما خوالي أتى فيها معاصي شديدة يقول الحسنة كان لقيت الله أو كنت متكر أيام ذلك أعمل شنو؟ الله حسنة لو لا قانو سألني منها أنا أعمل شنو؟ فذكروا جنايته السابقه تؤثر في تحريك الخوف وتوليده وهذا كلام صحيح من الهروي قال ومراقبة العاقبة مما يولد إخواننا هذا معناها الكلام اللي قلناه قبل شوية إنه مجرد العلم لا ينفع ينبغي أن يكون العلم معك عند شنو عند المعاصي حتى تستفيد من العلم بالشيء الذي يضر تستفيد منه منعا الإنسان يكون عارفينه شيء تضره ويعمله حسنا وانا كلنا بنعرف أشياء كثيرة أخطاء لكن بنعملها زول شكلك عارف انه هنوء يحفظ بلسانهم كده في اللحظة دي تتنفعي بتسمعوا كلام فارغ تمشي تقول يا والله انا حاسه ما كان أقول كده حاسه كان ما كان صح لو انت عند اللحظه تحت الفعل تملكت كذا شنو مراقبته العاقبه من الاشياء المهمه جدا وهي من دلالات كمال العقل من دلالاتك كما شنو العقل تلمح العواقب تلمح شنو العواقب اي حاجة تعملها قول عاقبة شنو بعد بيحصل شنو يا كثير من الناس يلابس المعاصي ويفعل شرا قد يفضي إلى شره شر له في دينه وفي شنو؟ في دنياه الضر لأنه ساعة تلبسه بالمعصية لم يتلمح العواقب أما لو أنه نظر في المآلات والنهايات والعواقب لاقلع ولمنع نفسه هذا اسمه مراقبة شنو؟ العاقبة مراقبة العاقبة طيب الدرجة الثانية قال الهروي الدرب الثانية خوف المكري في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة كلام عميق جدا بالمناسبة هذا كلام عميق طبعا انت لما تسمعه مرة بتقول شين زيل الغاز الغاز كريم مش كده بتقول شدي شدي خوفه المكر المكر في شنو؟ من المكر من مكر الله عز وجل بعبده الجريان جريان الأنفاس يعني الأوقات والزول يكون شغله كله جاري بس في موضوع مركز في اليقظه اخوانا اليقظه ضد الغفلة أنا سابت ايام أيام بيكون غافل ايام بيكون مالو؟ يقظان أيام اليقظه هي أيام ارتفاع شنو؟ الإيمان هو أيام ارتفاع الإيمان بيشوب حلاوة يشعر بحلاوة المناجات بلدة الصلاة بلدة العبادة بلدة القرآن يشعر بالمعاني يقوم يستغرق فيها يجري معها ولا يذكر توفيق الله ولا مكره وعندها يأتي المكر بسلب الإيمان وهذه حالة أشعر أنها ايضا قضية قبوية تعاني منها الأجيال هي أشهر أنهم يسيرون في الطاعات ويشعرون لذتها والعبادة والهمه في الطاعه والنشاط وبعد ذلك يحصل تبدل الخمول والكسل وفقدان الثبات على الدين وعدم الاستطاعة والمقدرة على المداومه في الطاعة هذه أزمة حقيقية وعرفتها أزمة من خلال نفوسنا البشرية سريعة التقلب كثيرة التلون مرة إنها دائرة الله ودائل الله خيرا مرتف عرية مالت الدنيا تستفزها المناظر الجميلة تريدها عمارة صلحة سلام والله ناس عايشة وناس دائشة ونحسن نحن الله لا بدنا عمارة, عمارة زيدي إيه ما ربي عربية صلحة جدا لا سلام يا الله عربية زيدي ومرأ يشعر أنه دحوة قام دنيا يا لا كده بشيء من الاستعلاء وأنها لا تؤثر فيه تقلبات عجيبة والله نفسه ولذلك المجاهدة مهمة وهذا الاختبار الحقيقي والامتحان والبلاء المبين انك تثبت ولكن لو تكونون معي على الحاله التي تكونون بها معي في بيوتكم تصافحتكم الملائكه في الطرقات ومستترت عنكم ولكن ساعه فساعه طبعا ساعه فساعه دي ما ساعه ذا يوم كامل ده يقول لك ساعه فساعه يمشي احضر كوره ثلاث ساعات دي ثلاثه ساعات ما ساعه قال لك ساعه ثلاث ساعات كوره كويس دي وبعدين بنخش الساعه 3:00 بتسعه بنخش الساعه 2 والمباراه كم الساعه 7 تنتهي الساعه كم في ساعه دي كم ساعه دي سبع ساعات ساعات ربع يوم وتقول لي ساعه في, في, في ايها في هذه المساله استحضار الخوف دائما، إخوان الإنسان أن يستحضر يعني هذا معنى أن يستحضر الخوف دائما. وشوف اخواننا خوف أهل الإيمان على من شو؟ أعلى خوف أهل الإيمان شنو؟ خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان لأن ربنا كلمه قال لك الناس كانوا طايعين واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها سكا عال كبير في بني إسرائيل فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض بلعم ابن باعوراء أو بلعام ابن باعوراء يعني كلاهما صحيح واتبع هواه فمثله كمثل الكلب وحد يكون تمام. ودي خواتيم يا أخواننا كده أهل الإيمان ألتشهي بقاف من الخواتيم خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان ومن سلب المعرفة بعد المعرفة وما ذلك على الله يعني أنت علي الله معزز عشان تقول أنا بعد ما بقيت مؤمن تأني أكبر بكافر منه؟ ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود فدمعنا شنو خوف المكر بخاف انه يحصل لهم مكر وهم مستغرقون مع حلاوة الطاعات واليقظه وكيف يدفع الانسان هذه المسألة يدفعها بكثرة التضرع والافتقار الى الله ان يبقي له الايمان وان لا يسلبه اشترك من, من الادعية الف السنة المأثورة اللهم اني اعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك يعني ربنا يكون نعام عليك لا يغير اه هل عندك هل عندك مع الله هل عندك عند الله عهد يمكن ان تتبدل النعمه وان تتحول العافيه اللهم اني اعوذ بك من تحول شنو من تبدل نعمتك وتحول شنو عافيتك يا ربنا يعافيك من اشياء قد يبتليك يا إخواننا أزولا مثلاً العمل معصية ذا ما تكون المعصي تركبت في قلبه تبي جمع له طريقه إلش نو إلا دار يعمل شنو دار يعمل المعصية ويعمه خلاص تاني وفعلا حبك الشيء يعمي ويصي يعني خلاص ما يقبل ما شو قدامه بس دار المعصية لحد ما يعملها الله ممكن يذكر المسألة دي في هتعمل شنو بعدين أكيد كذا لا يجوز الاستهزاء والسخرية من أهل المعاصي القذو العاطي تسأل الله أنه يعافيك وشنو ويتوب عليه لكن ما تقول شنو بالله عندك كمان والله ممكن تعملك وأنت تتركك فيك المسألة تاني ماذا يتمع نفس ذاته مننا تسأل ربك شنو العافيه وتحول عافيتك اخوانا شوف ليس على سبيل الازدراء والسخرية والتعالي عليه إنما لنفسك وهو تنظر إليه بذاكع الشفقة تتمنى له أن يتوب تتمنى تنظرون سكران بالترتاح ويجيبوه البيت ويجيبوه البيت والله يفهم خير الواحد تلقى سكران يترتاح اقول يا ساتر تلقى <تصفيق> بالترتاح لما هذا رجع يجب كده يبغى من يقول لك يا ساتر فيهم خير دين ناس من خير بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي إلا الناس السكانة بناسبة لما قالوا جلل الناس الساكلانين قالوا الناس اللي بيجاي دين يعملوا يعني كنيسة كنيسة عوزي بالله قالوا مما حد لها السكنة كنيسة أشهر عكاسوا وجلل المريك بتاع, بتاع انقريب والشهر ليه عصايا ما شو منعوا النصارى دير وقفوهم عن حدهم انت عارف الأكباط في مصر كانوا بيقمشوا المساجد ويكتبوا ناس وتضربوا ناس ما ثبتوهم الا الصطلجة، المصريين قالوا قال لك يلف الحشيشة. يقولون لك عليك تروح في الجامع في الجامعة، الصاطور بشدة سطنا سطنا الصاطور. في ناس ربنا نزل حفرو شنو؟ يعني الدفاع عن الدين. ما قال عليه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجم شنو؟ الفاجر وباقوام لا خلاقش شنو؟ لا خلاق لهم. لكن انت صاحب المعصية لا تزدري تمنى له وهذه أثار قال لا تعير أخاك بمعصية لا تعير أخاك شنو بمعصية يعافيه الله ويبتليك فسكده إنت لو لقيتك زون سكرار كده يا الله شاء الله عليه لكن لا بأس من زجره من باب الأمر المعروف والنهي عن شنو عن المنكر وإظهار عدم الرضا مساعدة له على شنو على التوبة، لكن لا ترى لا تزدريه من أي باب آخر من بقية هذه الأبواب. طيب ابن القيم، رحمه الله له كلام كلام لطيف، هو ابن القيم ده أصلا خلاني أمش على كتب حاجة واحدة. عباراته رقيقة، ونفاده إلى الحقائق مباشرة. يعني بخش الموضوع بخش في الموضوع طوالا. أنا بشعر بأنه بمسك الموضوع طوالا يمسكوا في في النبتاعه. وأهم شيء لغته التقريبية إلى الأذهان يعني تصوير المعنويات في صوره محسوسات يعني ما تقول شنو؟ بينما بدر أحواله الظلم يكون في, في لحظة يكون إيمان عالي كأنه في بدر قال بينما بدر أحواله مستميرا في ليالي التمام إذا أصابه الكسوف ده المكر الخفي بينما بدرو أحواله في ليالي الثمان مستنيره إذا شنو أه؟ إذا أصابه شنو الكسوف يعني معنى زول إيمان عالي فجأة تلقى في الحفلات وخلى الجوانع ده ده كثير أو زول إيمان عالي ما مثل المعاصي؟ لكن ما قادر يرجع إلى الحالة الأولى يكون مستحضر في العبادة وخاشع وعابد وقانت ومنيب الى الله ومخبت ويشعر بايمان عالي وحلاوة الطعم طعم العبادة والخوف من الله عز وجل يشعر كانه في الجنة بل يتمنى أن يموت في هذه الأيام أو تلك الأيام الراقية لكن بعد ان تتحول وتتبدل قلنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستميرا إذا أصابه الكسوف فدخل الظلام فبدله بالانس وحشه كان عنده انس بالله قدر ما يذكر الله تاني ما يجي أنس هذا وبالحضور كان مستحضر دائما ذكر الله غيبة يغيب عنه استحضار المعاني وذكر الله وبالاقبال إعراضا وبالتقريب ابعاده لا حولة الله بالله وبالدمع تفرق قلبه تفرق دقى ما زي زمان دمعنا الكلام وهذه دعوة لدراسة هذه الظاهرة هي لها أسباب كثيرة جدا يمكن أن نتطرق إليها في ثنايا دروس مدارج السالكين قال والدرجة الثالثة درجة الخاصة ودي آخر حاجة وليس في مقام أهد الخصوص وحشة الخوف وحشة الخوف وهذا يا إخوان كأنه يقول وده معنى صحيح يا أخواني شوف هذه مسألة ذكرناها من ذي قبل أن أن جلال الله وعظمته تقتضي أنه هو الوحيد الذي تخافه وتقبل عليه وتخافه وتحبه وهذا لا يجتمع إلا لله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول تتعمل شنو؟ بالحب فقط صح؟ لكن ان تجمع الخوف والمحبه دائم منه عند الله في بشر بتخاف خاف من لكن قد عشقت ما يحبهم اصلا فالجمع بين الخوف وبين المحبه هذا لا يكون الا لله الوحيد ديان فالهروي بيعتقد ان وحشه الخوف انما تكون مع الانقطاع والاساءه ذو كعب ومسيء واعماله منحرفه ومنقطعه من الله هذا تصيب وحده الخوف يعني اولا ما في خوف ولو في خوف بيكون خوف ماله خوف انه يؤخذ بجديرته اما الانسان لما يخاف وهو طائع هذا خوف عالي الو شنو خوف شنو ها خوف سماها الهروي شنو هيبه وهي هيبه متعلقه بصف بذات الله وجلاله إنت يعني تخاف الله ذاتا وصفاتا كويس ولكنك ما أسأت ولذلك كأن يعني, يعني كأنه يقول وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الأول اللي هو في الدرجة الثانية كيف أن من وصل إلى الله لا يخافه وهذا غير صحيح ليه لأن الأنبياء والرسل وصلوا وكانوا, شنو؟ وكانوا يخافونه ولكن يقال المعنى الصحيح في, ال... يعني في الكلام الهروي أن الله أنت تخافه وأنت على حالين إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشه من ذنبك وليس من الله وإذا خفت وأنت طائع في زول بخاف بعد الطاعة في بخاف بعد الطاعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوههم وجنا عمل الطاعات تخاف تخوف بتاع هيبه وجلالك ما معه وحشه إنما معه كم أمين هذا معنى شنو معنى كلامه لكن قال الهيبة دي شنو ما الهيبة عند الهروي شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي لأنه كلام الهروي فيه شيء من, الـ من, الـ من, الـ من الإيجاز كيف قال وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاتي وتصون المسامرة أحيانا المسامرة دي. وتفصم المعاينة بصدمة العزة بالهيبة قال المناجات هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بالائه وأسمائه وصفاته يا كريم يا حنان ارحمني يا كذا ذا اسمه شنو اسمه شنو المناجات هذه مناجات قال شنو قال تعارض الهيبه دي المكاشفه اوقات المناجاة لاخواننا الانسان لما يكون بناجف في ربه بيشعر بقرب شديد الهيبه دي الخوف الدرجه الثالثه دي الهيبه اللي تخليك انت تكون مطيع وشنو أه؟ وخائف خوف اجلال لله الهيبه دي لما تجيك بتكون بتخلي انت تكون يعني تتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج تأتيك الهيبة فتعارض هذه المسألة من الهيبة يعني أنت تقول لك حتى لا حتى تكون هناك فواصل بين الربوبية وبين العبودية ما في ناس يقول لك اندمجنا لحدنا يقول لك خلاص أنا الله رب تتكلم معه زي ما الناس بيقولوا ويشوفه ويتكلم بتبعاه واليوم دي يقول تليه وقال لي وفي ناس عودي بالله طبعا إخوانا أصدر ما حصل حصلت أنهم بيختلقوهم لكن بيصورون الشيطان كده يقول لك شاكلته ونهرته أهرأي شوك في كتاب تبرئة الليمة في مصحف الامه إن الأولياء ممكن يهددوا الله وينهروا أهروا ولي يقول درجة يقول يا الله أسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك اعوذ بالله من الكفر اعوذ بالله من الكفر والإلحاد اعوذ بالله والله هذا لا يكون أبدا لأنه ما في أدب هذا والله سوء أدب وأصلا ما حصل ذاته يخي الملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا أخي زجبرين أقربا المقربين إن الله من الخلق يخافونه سبحانه يقول لك كلام فارغ زي ذا يقول لك أوه يا يحاول ها تعرف بطرق باطلة السينما أنا في ف في فهمي بجنزور بعنده خيال بتع زي زي ناس الروايات والسينما يصور لك كلام من سجى من الراس وبس يا أخي نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله لكن قال عشان بعض الناس ما يتوهم هذه أوهام يقول لك هذه هيبة تأتي في أوقات المناجات تعارض المكاشف المكاشف اللي يقول لك أنا والله خلاص وصلت درجة عالية ثم المسامرة قال واشنو؟ قال وتصون المسامرة أحيانا المسامرة المسامرة عندهم عند المصطلحات هؤلاء أخص من المناجات المسامرة التملك المناجات والمسامرة مخاطبة القلب لرب يكون قلبك يتكلم مع ربنا قلبك بيقول لي الله هذه عندهم اخصه ودي برضو بيصونه بيخلي الذل ما يدخل في اشياء ما يها يصون المسامره في شنو قال يصون المسامره وتصون المسامر أحيان شنو المسامر احياء المسامره حتى لا يحصل له شنو الانبساط والدلال يعني يتعامل مع الله كأنه يتعامل مع الناس يعني ومع اصحابه شوف شوف الخلط ده اخواننا الناس بتقول الكلام ده في الناس الكلام ده اعوذ بالله دين جعل الخالقه المخلوق في طبقات وضيف الله قال ولي من الاولياء خل الحوار من حيران معين قال اخواننا خليكم خلي بالكم من الشوارده انا أنا مش هجي هنا قال ملك الموت جاء أخذ روح الشواري. الحوار الحوار أخذ اخذ روحه في طبقات وضيف الله ده. وطلعت وضيف الله كتاب حضر فوق دكتورة في الأزهار حتى قال لك من كرامات الشيخ أن البقرة كانت تتكلم في واحد من شوخ الأزهار ال المناقشين قالوا أن دي كرامة الشيخ ولا للبقرة <تصفيق> لكن قالوا نجيها قال نجيها أديه الدكتور حقق الكتاب طلعت وضيف الله قلت جاشه قال الشيخ جه مات؟ قال لهم كيف يموت يموت وما يكلموني قال شنو قال فصعد الشيخ الى السماوات العلا ولقى ولك الموت قلع الأرواح كتالهم دي كلها ما بدور مثلا الساعة كده فلان و... بعد ما شأنه لقى خلا داني مشي سلمة لربنا قال فاعترضه قال له أعيد إلي روح فلان حواري تجعني روح الحوار الشيخ ده قالوا سوداني قاعد في السودان ده هنا فطلع السماوات قال ملك الموت أبا قال إي أخي روح ملكة ثانية ترجع قال فضرب ملك الموت وجر القفة الأرواح الشتت كلها أي جزول مات اليوم هذي كحية ثانية لأن الروح كلها رجعت لناسها و... و... وحواره الروح رجع ده في طبقات وظيف الله أهران شنو؟ قال ملك الموت ما سأل الله ونظر كمات طبعا أيوة. قال مساء الله كان يمكن مكتوب في هناك وضيف الله قال يكون يا من يمكن قال يكون هناك في يمكن فلان عبدك الصالح من يمكن ان قال لي من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن فلان حواره كان من يمكن ان يكون هناك من منه ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ده دين دي كرامة من كرامات الشيوخ الصالحين والأولياء والله أقسم بالله ما أساء إلى الأولياء والصالحين إلا هؤلاء الأولياء والصالحين يكونوا مؤدبين ومحترمين وبقر القرآن وصالحين يموتوا ينسجوا حولهم أشياء يرفعوهم بها إلى مقامات الربوبيه والألوهية ما صدروا إلا يقولوا دين آلهة يفعلون كما الله يفعل إصلا السنة السابعة ويكفت ملك الموت ويشتت الجوف دائما الأرواح ويطلع عالزور المال بأجمل، والله الله يقول لي أنا الموت ما كانت تدي مكتوب قلت له أخذوا فو دكتورة في الأزهر تقول ولي مكتوب أنت حصل قاعد هنا ده مستنكر كان مستنجن دكتورة في الأزهر وأخذ الدكتورة كان في يوم من الأيام مدير جامعة الخرطوم مدير جامعة الخرطوم وحدد الكلام ده لا قال غلط لا قال صح بس أثبت إنه الكلام ده قبل كده حصل يعني بس حقق الكتاب قال يا أخي ما في شك ما في شك سبق القول مني لما الله يقول له شنو سبق القول مني معناه شنو خلاص ثاني لا أحد تدخل فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون للأسف الشديد فهذا من الدلال وأشكد ذا شنو قال ابن القيم المسامرة المزعومة قد تؤدي إلى الخروج عن أدب العبودية العبد يجب يكون عبد مع مع سيده العبد عبد يا خلي, الاس... خلي رب العالمين وعبيده نحن كلنا والملائكة والانبياء انت كان عندك في البيت زول مؤجر بيشغل خدام بتحت... بتحتاج منه سلوك معين لازم يتعامل مع ناس البيت باحترام معين لكن يدفق المويه زي زي اهل البيت مثلا عندك اولادك ممكن يفتح التلفزيون في اي لحظه يكبلنا هنا يدفق كده يكسل ولدك لكن واحد بتشغله بالاجره بيمسح البلاط وكده يجي. يعمل في البيت على كيفه هو ولدك كنت بتخليه يعني نخبث البيت يسوي ما بتادب وتعلم ينبغي ان يعلم ان الخلق كلهم لله عبيد الملائكه والرسل والانبياء والصالحون والعلماء والاغنياء والفقراء والوزراء كلهم عبيد لله ينبغي ان لا يخرجوا من ادب العبوديه العبوديه دائره ادب مسكنه وذل وكذا هذه العبوديه قال وتفصم المعاينه بصدمه العزه المعاين يعني شو يا اخوانا الانسان اللي يقول انا بلغت درجه عاليه من الدين انا بقيت عالم كبير ما في زول اسالوني من اي حاجه انا بجاوبكم من انت له كده يقول انا عارف اي حاجه يقول له. انا اغرب من اللي الله ما في ده كلام بتاع ادعاء الزول لما يكون عنده خوف من ربنا الخوف بيهدبه بيهدبه كيف بيعمله صدمه بيشنو قال بف... العزة العزه دي هي الربوبيه فيها ثلاثه حاجات اولا عزه قوه الله وشدته انت ما تقول انا كذب كدي انا عندي وانا قريب وانا من ربنا لكن الله ده قوي برضو بيتخاف منها وعزه سلطانه وقهره شوف ربنا من قهره انبياء يشيل ولده يخليه بكي السنين كلها نبي قوس فتولى عنهم وقال يا أسفاء على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم مليان مليان من من الحزن كظيم يعني مليان نبي شفت كيف ليه لانه قاهر فوق عباده نبي يصيب امتلاء وامتحانا بمرض أنبياء يموت أبناءه النبي صلى الله عليه وسلم ما ماذا فعل جرت عيناه لظهور علامات العبودية عليه والبشرية عليه بكى وقال ان قالوا أنت برضو قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحسن فده سلطان الربوبية الخوف وكذلك عزة الامتناع يعني أنت خد تسأل الله ما يدك وعزه الامتناع أنه يمنع قل لهم ولك الملك تؤتي الملك من تشاء وشنو؟ وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وشنو؟ وتذل من تشاء قال لك الزل من استحضر هذه المعاني حتى لو كان قريب من ربنا بخاف لو عنده قروش كثيرة بخاف بيقول في ناس أغنى مني الله يضع مني بتخيل هذه المعاني في معاني الربوبية وعزة الله وقهره وهذا يقود نحو معاني تعبيد القلب لله الواحد الدهيان سبحانه وتعالى ختمة العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الخوف من الله عز وجل بفصل منه جاء فصل بلا قال القلب ينبغي أن يتقلب بين الخوف والرجاء والمحبة بالنسبة للمؤمن المحبة كالرأس للطائر الطير عنده شنو رأس دي المحبة والهاجة ناحاني أحدهم الخوف والثاني شنو الرجاء دي منزلة وده ده ده تقريب مقامات يعني مثلا حيسمسوك اخاف من ربنا ولا احبه انظر لرحمته ولا انظر لعقوبته انظر لجنه ولا لناره انظر للانتقام ولا لعفو بيكون شنو الزوج شنو يقول يا اخوك انت ما تغلب واحد على واحد تمشي بين كلهن سوا المحبه هي الرص واي جناح فيها ينقطع كان خفته وما جبت جوانب الرحمه بالدل وكان خت جوانب الرحمه وما خفته بتقوى على المعاصي ونفسك بتسترسل مع الشهوات فلا بد من التوازن لذلك قال السلف يفضل للسائل الى الله ان يكون قلبه في ايام الصبا والشباب أن يغلب الخوف ويكثر من نصوص الوعيد ليه لان سلطان الشهوه طاغي ويحتاج الى قهرها الجامحه وعند تقدم السن وقرب الاجل أن يغلب جانب شنو الرجاء وحسن الظن بالله سلام لذلك والمحبة هي الأساس، وإخواننا لا يمكن أن نتخيل انفصال المحبة من الخوف، إلا في البشر. لكن في الله لا يمكن. يا عمال يقولك تخاف منه يتحبه، لا نحبه ونخاف منه، هراء شنو؟ لأن ربنا كان خفت منه بتحبه، وانت بتحبه ممكن تخاف منه، وهو الوحيد سبحانه، وسبحان الله كل ما زدت خوفا منه، كل ما زدت قربا. وفرارا إليه وليس فرارا منه بعكس المخلوقات لو قال لك فلان ده كعب عينه حرة بتمش منه قال لك بي في أسد بتمش منه قال لك بي في كتل بتمش منه قال لك الليلة الرصاص شغال في الخرطوم ما بتطلع من البيت قال لك لأليك تلوك بتخاف بتجد قال لك كده بتخاف قال لك النار ما بتهم انت مش عليها لكن ربنا كل ما خوفا كل ما إقبالا له سبحانه أما الذين قالوا إما محبة إما خوف نتخيل أن الخوف يجعلك كتفير ممن من؟, من الله تقولون تغلب المحبة لا نغلب شنو الخوف وشنو والمحبة ولكن العلماء يقولون ينبغي أن تكون المحبة هي الاغلب ويمثل ابن القيم المحبة والخوف والرجاء كالمركب في البحر لك المركب للمحبة حاديها الرجاء هذه الرجاء ذا ماهو؟ اللي هو الشيء يخطوه؟ الشرع البي... البيتزل شنو؟ الهوى شنو؟ الرجاء الشرع وسائقها الخوف فعلا الخوف بسوق الزول نحو الطاعة بسوق السواد نحو الطاعة بطلعت من الشهوات بطلعت من الملذات بطلعت من كل هذه بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الخوف من الله عز وجل على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس مدارج السالكين استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته